مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا غروق الرعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا سودا نسورا سودا اتينا اتينا سيولا جنودا مضينا مضينا وفودا مفوده فدمنا الحصون ردمنا الحدود صدمنا المنون حطمنا البنودا اضربوا يا دفقوا كل قيودا ودسوق المنايا لتكن حشودا تدق الحشودا اضربوا لنا نهضنا نهضنا بروق الرعود بروق مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا سودا نسورا سودا نهب بسرع كل القيود نخوض قراعا يفل الحديدا وسرعا نفك القيود نخوض قراعا يفل الحديدا يفل الحديدا نهض نهضنا نهضنا نهضنا غروق الرعود غروق الرعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسوراً سودا نسوراً سودا قطفنا الرؤوس استشهد للصعود وشرب الكؤوس يردنا الصديد ذبحنا الجنود ما نمن الصيدى وكننا الوقود فكون الشهود طثن الرؤوس استشدت الصعود وشفج الكؤوس يردنا الصديد دبحنا الجنود ما نمن الصعيده وكننا الوقود فكون الشهود تكن الشهود بروق عودا مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا سودا نسورا سودا ترضتم بقاءا بأرض عهود فذوقوا فناءا وكونوا حصيدا مزيدا ذهبتم بعيدا غدوتم عبيدا طريدا شريدا هلم مزيدا بنينا النحوره كسرنا الغمود شفينا الصدور نصرنا الجدود بنينا النحوره كسرنا الغمود شفينا الصدور نصرنا الجدود بنينا النحوره كسرنا الغمود شفينا الصدور نصرنا الجدود نصرنا الجدود مشینا مشینا مشینا مشینا نسوراً سودا سودا نسوراً سودا نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا دروق الوعود دروق الوعود مشینا سودا